يا مرحبا لي حلوا علينا غيوم كل الغلا والحب بقدومهم مصروف يا حلوا علينا كل جينا وحيينا أصحابنا بحروف اهلا هلا فيكم ويقول لها الملهو جينا وحيينا أصحابنا بحروف أهلا هلا فيكم ويقول لها الملهو دنيا المحبه تزين في قمة الجسلين وطيورة نتغرق في أعذاب التلحين دنيا المحبة اعدم التنبيي والورد حياكم بالفل والنسرين وقلوبنا معكم تحيا الوفا وتزين والورد حياكم بالفل والنسرين وقلوبنا معكم تحيا الوفا وتزين Ja, maar heb ik al? إلا الغابة والجنوب والجنوب والجنوب والجنوب والجنوب الشباب شعبهم من الجنون. وإذا تجد بعض الشباب يقع سياره ابنك خليك حتى تنام ويأخذ المفتاح في الليل ويروح ويحفبها في العليا ومعين العقل هذا؟ ان كانوا بالهبال هذا فلا في العالم هبال وبعضهم توصل المدرسة ويخرج من الباب الثاني يسرد ويستمر الصور ويذهب هذا هو هبال الشباب لكن الشيخ الكبير الذي يعني حتى يقول علي بن جبل العكوه وارى الليالي ما طوت من قوتي ردته في عظتي وفي افهامي يقول الحمد لله صحيح اني خسرت القوه وجسمي القوي بدا يضعف لكن الحمد لله جاني تجربه وجاني عقل وجاني حافظ على الصلاه في الصف الاول يواجهني كبار في السن قال الله يجزا الشيب عنا خير الجزء جابنا في الروضه وعدنا نقرا وذهب الشباب الكلام الفارغ ذاك وكذا الشباب الان اكثرهم يعني فقط في العيون السود وفي القدود يا ونه منيت ومصليت كلام فاضي حتى يقول لسان الدين الخطيب يقول جزى الله عني هذا الأبيات من اجمل ما قيل في الادب العربي في الشيب والشباب جزى الله عني واعظ الشيب خيرما جزى ناصحا فاضت يداه بخيره سلكت طريق الحب حتى اذا انتهى تعوضت حب الله عن حب غيره يقول كان كلام فارغ اللي قبل أربعين كذا فلان يحب وأمسي شعرية والإقام على الاخوان ويقدمونك الشاعر الكبير الملهم الذي تجل الكلمات على لسانه كلام ما عنده الا كلام فاضي وهلس كله كلامه في المزاين وكلامه في الشرهات وكلامه يفضل قبيلة على قبيلة ويمدح قبيلته كأن حضرت بدر واحد ويرموك وينسي قول الواحد لاحد أن يكرمكم عند الله أثقاكم وحنا الفلان وحنا الاماجد الاكارم وهم لا حضروا القادسيه الحمد لله ولا فتح الاسلام مثل القبائل البقيه وش وش وش الفرق بيننا كلنا اكرمنا عند الله تعالى ترى بلال بن رباح احسن من كلنا بلال ربحه بشي كان يبع في مكه اصبح قصره كالربابة البيضاء ارجو عدم التفريق بالمناسبه بين ابناء المجتمع مثل ما يفعل في بعض القنوات الفضائيه وبعض الشعراء يمدح قبيله وعلينا صب امطرنا وصجنا وضجنا وطلع الضغط لنا والسكر في قبيلته اللي ما سمعنا لا فتوح ولا علماء ولا عندنا شيء قال فلان حنا هبادة القوم حمايه مضعينها اللي خذ لك من هذا الكلام وحنا إلى جاء الطلب مدري وش يقول يقول كذا وفي الشجاعه مرازين حمايه الضعن يوم الملاذ الملاذ على الكبيره المجاوره حنا حنا صار ترى ننقل عن اجدادنا قبل الوحده وحدنا الله سبحانه وتعالى ان كنا خمس دول فوحدنا الله في دوله تحت لا اله الا الله محمد رسول الله كنا حنصغر قلنا صبي من قلت له فلان قال اذا عادوا قلت له فلان قبيله ثانيه انا حسبنا إن منهم قبيله ثانيه يهود يعني والله كنت اظن من اليهود ولا كفار يومنا شئت مثلنا يصلوا مثلنا ومسلمين وقبائل مثلا لكن هذه الثقافة الجاهلية يعيدون بعض الشعران يديك شاعر ثالث ابتدائي من محو الاميه ليلي نعم فينظر لك يلغي لك كلام تيمي هذا يقول لا بالشاب وبعدين قلت في مقالة سامحوني السجارة يولعها من السجارة تفحمت اسنانه وسودت شفته ومربي شنباته وصلت الى اذانه كنا قرن خروف نعيمي ويقول لا فنان ولا فنان يا اخي لا تذكر القبيله امدح الواحد لا احد امدح الاسلام داعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعت الاسلام ولا لمغت لا تقسمونا يا اخوان اجتمعنا على الكتاب والسنه توحدنا يا اخواني لا يتوزعون احنا مثلا في السعوديه اكثر من قبيله تمدح قبيلتك وهذا يمدح قبيلتك شويه شويه علشان نتصابح ونعود نتقاتل مثل ايام الجهلاء ايام الالام باقي بعض الحصون ترى عند القبائل في الشمال والجنوب الحصون أكثر عن تهدم هذه الحصون حصون الجهل حصون يقولون ان قاتلنا الافلام من هذه القبائل قاتلوا مسلمين وقتلوا مؤمنين حصون, حصون الذله حصون البشاعه فارجو من الجميع ان نمدح الواحد الاحد نوجه قصيدنا وكتاباتنا للواحد الاحد والله يا عجوز في نيجيريا تصلي الليل وتعبد الله عز وجل ان احسن عندي من من, من الذين اهل الباهات والباشات والذين دوخوا الناس في القنوات الفضائيات وفي المجلات كلام فاضح هذا ان اكرمكم عند الله اتقاكم يقول صلى الله عليه وسلم أين أم محجم فقدتم محجم عجوزا سوداء تقم المسجد تكنس مسجد رسول الله عليه وسلم معها ما كان السبب صغلها الشاغل تكنس المسجد ويوم ما أثم الأيام ناظه رسول الله عليه وسلم إلى ما هي موجودة قال أين الممحجم قالوا ماتت يا رسول الله قال ولا أذنتموني قالوا يا رسول الله أسرع عن يهوى شانا من ذلك قال قوموا بنا فقام بالصحابة بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأهل باعة الرذوان وهل بدر وهل الأحزاب والشهداء والعلماء وذهب إلى الى قبرها صلى الله عليه وسلم وصف اغفر لها وارحمها وعافها فيها واعف عنها وآكر من هذا معلم هذا اللي يعلمنا الأدب أما نحن قبر صلى الله عليه وسلم كنا في الجاهليه قليل أدب ما عندنا أدب قليل العقول ما عندنا شيء يقول هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلع عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب وحكمة من كانوا من كبرة فالهم إلهنا أنت منادنا إذا ضاقت الحيل وملجأنا إذا انقطع الأمل إلهنا فلا تخيب رجاءنا ولا تصلب وجهك في القيامة عنا وأقر في القيامة عيوننا إلهنا ارحم عبادا عزهم طول إنهارك إلهنا قد قلت وقولك الحق أدعوني أستجب لكم اللهم اجعل خير أعمالنا أخرى وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقاءي اللهم يا فارق الحب والنوى اللهم يا فارق الحب والنوات يا منشئنا